بس على موقع نيشيكيمو. خش يا هادي جايبك ومش جايب حد معاك بونسي بونسي بونسي زي ما بنقولكو جايبانا ولا هجب أدخنكم عنا إلا على هواكو على هوانا شوفوا معاكم جاية بإيه يا بيض يا سود هاتم الأخر تعتبرونا كده مناش اخر جنب زخير كلها تتخر هصي يا هلسي أبطل متوحدوا ربكم ريحوا بس سندوا ضهركم هنا تخطفوا يتصحح لكو ولا عبد الا ما بيعاديه مش حكارت فوع لها كل عارفه تمن نفسها مش حنها يسميلي لما واسعة وده وما الجلي تعرفوا تعرفوا تعملوا حاجة اعملوا قبلوا من غير ما تهللوا اي حصن يجري بفرملوا ياسي بقولها بيثبت ياس انا بحبش حرق الجاس وعتي بنفذ في هنا I على up لو فكرت If I thought about it once, the madman fascinated the people. And من بعد ones scattered. Until the fat man after them. We are the حتى وهو are not afraid. I'm in the car with the breath. Until he is in the air. I'm driving on احنا طاردنا وريحنا كل مجد انا مش كيم معاكم مهما تحط البكوا على البكوا وباركوا عره وما يدي رحت الساحل قالوا ده اختنا وانا مسخخ الاوروبا بعتوا الصور اتعملت لنا بلاقي طبطه واحده احلى من سنسيه كويسه دورتك في دوامه اليسار اللي عملته معاكم المساء ده انا علشانكم وقفت بنار بيني وبينكم بالشخص وما وش اللي قد شدت له كرسي عيني في عينه ومستكهلو حلمت له نور شعلتهلو ريح خدرس بيشكله واشتغل العار انا عقمتلهم لهم على الأرض فجأة دخل بالنجار عيب يا, يا جماعه ما يصحش أنت دوروا عربيات كوبينا خمسة نلعب مع بعضنا إيش أنا من فينا على عندكم هاتكم كده كيلو لو كلها خينا وكدبنا مش هتلاقي غير حضن البابا احتجتني منك مش اجل مش معنك مش ويا ببقى انا شلت ياعملي ما بداني. بتم العير واقع على حالي. بس يا بتم ما هقول حالي. كيف اني بقول رسمي. عفبر تمي مش هتشوفي حاولي. تعلقين في سوني هتناوي. هتنك اخرب خربها وساعوني. شوفي كم مليون بتحبني. شوفي كم مليون بتحبين. عرضك ولقى بتشرف بي. إن دي ما فيش بعدي. سعدي ولع ما خلو يعدي. أنت كروي على خط النا. غريب ريحها ومسرعات تخلص وهتحلى جاي ماله زي واحلى بدات جبتك كفايه هزار وش قاعد اسمه مشرع وتضربوا اللي تعرفوا تصيب تسلم فرامه وهتخرب هيفوقكم في ظرف ثواني <ممم> من غير من ما تقفزوا دي معزقوا تقوموا على انكم على راس <مم> محمد صبري كانت انفس فكاهاني مالهوش يالا تاني احمد بيس بنحلف ولا قبلي ولا بعدي فق يا رب ادي اعلي المجنونة بتقول ابو سلي ترمي اللي ساكن في القلب لاجلنا بيهونها يا رب سليم احجر تركنه على جامل شبل الاسد اللي على سليم هادي والجن احتله السوق انا بركته اسملي مرزول ليك الشوق اطلع لنا فوق بس هتمثل سابع ارض دولس البورو ديكشان في مجال هو البابا والباقي عياله كل واحد يابا اضرب حاله يبطيقه من الملعب طار محمد جيبه اقداره تجيله اعمال ده عبيله ويده وبغنى ما شفنا بديل محمد كبب ابو الشغلان غزل والمصر ترند ما قالوا صوت الميديا وظبطين حاله بدده وحات اللي حصلوا شيكب فوق بقى محمد حسني ده وحش الحاله هاري بوتر مهبطه يا زمانه حصريا على موقع فيجي ابو